يسخضرو ويستبرق وحلوا وساورموا فضته وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ عِندَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا